وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاجِيمِ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَنِفْ كَنَانِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ رب في سکل سروال ولی بلو چام دم چنفون فِي سل فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُ مُلَسْفَلِينَ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينَ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِصِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ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 اصل نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا مسنی اندولا وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا الآمنين وبشرناه بإسحاق نبيل مالی مل پد ملا محل ونجيناهما وقومهما من الكوب العظيم ونصرناهم فكانوهم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبير وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسیٰ و هارون إنا كذلك نجزی المرسنین إنهما من عبادنا المومنین وإن إلياس لمن المرسلین إذ قال لقوم جی ألا تتقون أتدعون بعلا وتدعون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فتذبوه فإنهم لمصدرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على آل ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإنه طل من المرسلين إذ اجمعين الا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا لا قريب وانتم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون وان لينس من المرسلين إذا بق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو منيم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون